بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحسوا العده واتقوا الله ربكم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 ذلكم يوعظ بمن ه كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا والائي ل يئسن من المحيض من نسائكم إ ن ارتبتم فعدتهن ث ل ا ث ة أ ش ه ر والائي لم يحضن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 私は私の思 ر を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 ل ていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている ا っているていることを知っているこ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 قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن, يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا أ ن الله على كل شيء قدير وان الله, وأن الله قد أ ح ا ط بكل شيء علما